بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تم لا عليه بكرة واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالُوا الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 فََقولُ أَآ تُمْ أأَقْل تُمْ رِبَادِهَا أُلَاءِ أَمهُم غلُّ السَّبيل قالوا سُبحانكَ مَا كانَ يم بَغِيلَناَا أََّ تَّخِذَ مِ دُكَ مِنْ, من أأَْليا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 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقُ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وكان رَبُّكَ بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكفروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما مِنْ من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال الملك يومئذ الحق للرحمن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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر من كانوا واضل سبيل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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَن تَكُونَ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تحسَبُ أن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ إلا إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبيلاً. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس ثم إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا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 ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به كبير كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا علب فرات وهذا ملح أجاجا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا